بسم الله الرحمن الرحيم والنبن إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عنه هوى إنه هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوا وهو بالأفق الأعلى ثم دى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتماغونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة انتهى عندها جنة الموا إذ يغش السدرة ما يغشها ما زار البصر وما يطرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلى أسماء سميتمها إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَّبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن تولى عن ذكرنا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 إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكذا لم ننبأ بما فِي صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وألغيس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجي الذكر والأنثى من مضفة إذا تنى وأن عليه النشحة الأخرى وأنه هو أغني وأقنا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاذن الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأقغى والمؤتبكة أهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله واعبدوا